بسم الله الرحمن الرحيم ق ق والقران المجيد بل عجبا ان جاء منذر منكم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 في أمر مرج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ كيف بنيناها وزينناها وما لها من خرو؟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 فأنبتنا به جنات وعحبًا حصيد والنخل باسقات لها طلع نظيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك القروج كذبت قبلهم قول نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقياه عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ قول إن لا لديهما رقيب عتيد، وجاء سكرة الموت بالحق، وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما قول. تَمِنْهُ تَقْديدٌ وَأَن فِي خَافِ الصُّورِ وَأَن فِي خَافِ الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجاءَ كُلُّ نَفْسٍ لقد كنت في غفلة منها فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفان عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل معي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 وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل انتلاك وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد تَعُذُون لِقَوَى أَوْا مِنْ حَكِيم مَنْ خَاشِيَ رَحْمَنَ بالغَيْبِ أَلْقُلْ بِمُنِيبِ نِذْقُلُهَا سَامُ وَدَخُلُوا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 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبر السجود واستمع, واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادم مكانه قريب يوم يسمعون صيحة بالحق، يوم يسمعون صيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إن نحن نحيى نبيء وإلينا المصير.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 بالقرآن من يخاف وعين